ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل اذ بها المعتصم وإليها الملتزم فما خاب من عمل بها ولا حار من لامست شغاف قلبه بها النجاة وفيها الحياة إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر أيها المسلمون إن مثل شهر رمضان المبارك كمثل حبل متين وثيق الفتل من تمسك به فكأنما هو يمدد بسبب إلى السماء من الإيمان والمسارعة إلى الخيرات ثم إن الانسجام المتكامل مع روحانية هذا الشهر لا يكفله إلا الانسجام التام مع أطل الشريعة الغراء وتوابتها المتينة والمفهوم الصحيح لمعنى شهر رمضان المبارك ومعنى حرمته وعظمته وإلا فهيهات هيهات أن تستجلب القشعريره المصاحبة لهذا الشهر وسط الزوابع وهت فيها حبال التمسك الصريح بشرعة الله ومنهاجه وحاضر الأمة ومستقبلها مرهون بمقدار الفهم الصحيح لحقيقة هذا الشهر وما يحمله من المعاني المؤثرة سلبا وإيجابا على واقعها وإذا ما تحققت في المجتمعات المسلمة صورة الالتزام بصبغة الله فإنها حين ذاك تعد مجتمعات حية بتذاوم شرائحها وانتظامها كانتظام خرز قلادة طوّقت حول العنق في حالة يسودها رضا الناس بربهم ثم رضاهم بأنفسهم وولاتهم وعلمائهم وذوي الإصلاح فيهم والرضى عن الآخرين من خلال ما يشاهد في هذا الشهر المبارك من ممارسات حياتية بادية للعيان تعد محكا ولا شك في الحكم على مثل هذه المجتمعات قربا من الله أو بعدا أيها المسلمون إن شهركم هذا قد تقارب تمامه وتصرمت لياليه الفاضلة وأيامه وآذن للملأ برحيله وإذا لم يكن هذا الشهر هو شهر التوبة فمتى, يكون فمتى تكون التوبة فمتى تكون التوبة إلا وإذا لم يكن هذا الشهر هو شهر التصحيح والتغيير إلى الأحسن فمتى يكون التصحيح إلا وسنظل نقول متائلا ومتائلا ومتائلا ان المجتمعات المسلمه مهما غفلت عن المحاسبه والتصحيح تجاه التقصير او تناات عن الوصول اليه او تجاهلت الاحساس الصادق بالذنب والتفريط في جنب الله فستظل اسيره الفوضى والعشوائيه منقاده لا قرار لها تتهاوى بها مضارب اللاعبين بها في كل اتجاه ومسلك فإذا هي تصعد ولا تلوي على شيء بل هي موثقة بكالكالها وكأنها وسط عنق زجاجة لا تستطيع الحراك من خلاله ألا إن العقول السوية والفطرة السليمة لن تخرج عن إطارها المرجو لها إذا اعتبرت البحث عن الصلاح هو البرنامج الوحيد لكل إصلاح وإذا كانت صبوة المجتمعات وإذا كانت صبوة المجتمعات المتدنية دائمة الإرحاح على ذويها تحاول العوج بسلوكهم بين الحين والآخر فلن يكفك فشر هذه الصبوة علاج مؤقت أو خلق مسببات في غير موضعها أو بردد أفعال لا تلبث أن تذهب أدراج الرياح بل إنها تحتاج إلى عامل لا يقل قوة عنها ليعيد التوازن على عجل عند الاختلال ألا وهو عامل المحاسبة والتصحيح إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه موال أيها المسلمون كتاب الله جل وعلا هو إعلام المسلمين الصادق ومنبع التوجيه والتربيه الصافيه الذي لا تشوبه مطامع ولا تكدره حظوظ فهو ليس اعلاما يذكي الخنا او يضرم الجريمه او يحلق الاخلاق الفاضله والمثل الساميه كلا انه اعلام من رب العالمين لا تدفا مصابيحه ولا يهدم انصاره هو الحق ليس بالهزل بالحق انزله الله وبالحق نزل من عمل به اجر ومن حكم به عدل ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله به يرفع الله أقواما ويضع آخرين إن جموع المسلمين عن اليمين وعن الشمال عزين شرقا وغربا وشمالا وجنوبا قد أمضوا خمسة وعشرين يوما مع كتاب ربهم ينهلون من منابعه ويرون عجائبه وأمثاله وأقسامه وإعجازه ولقد أقبت بألبابهم قصص القرآن كل كلما قل حيث تنوعت في قصص الأنبياء والمرسلين وفي قصص قرآني يتعلق بحوادث غابرة كقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم وقصة طالوت وجالوت وابني آدم وأهل الكهف وذي القرنين وقارون وفرعون وهامان واصحاب السبت واصحاب الاخدود وغيرهم ومحصلة هذه القصص كلها العاقبه الحسنى للمؤمنين والخسران والبوار للمعاندين المستكبرين هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمته ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون كل هذا القصص عباد الله ليثبت الله به أفئدة العباد ويذكي روح الإيمان في قلوبهم وليبين لهم أنه إنما خلق الجن والإنس ليعبد وحده في الأرض لقد كان في قصصهم عبره لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون عباد الله من خلال عرض المسلمين للكتاب المبارك في هذا الشهر فإنهم يدركون جيدا أن الله فضل هذه الأمة من بين الأمم الغابرة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وشعارها هو الوسطية فهي الأمة الوسط التي تكون شهيدة على الناس ويكون الرسول عليها شهيدة, ويكون الرسول عليها شهيدة والوسط كما قاله المفسرون هو العدل الخيار لا كما يفهمه البعض من أن الوسط هو الشيء الذي يكون بين طرفين كلا بل هو الحق ولو تعددت الأطراف وهو الحق ولو لم يكن ثمة إلا طرفان فالوسط هو ما وافق أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وإن كنت وحدك ومن هنا نعلم يقينا ومن هنا نعلم يقينا غلط فئتين من الناس إحداهما فئة مغاليه متنطعة سالكة مسالك يعلوها الشطط والعري عن الاثاره العلمية فهي تجتهد دون علم وتعمل دون روية فتفسد وتفسد ومن ثم تقع فيما عاب الله به أهل الكتاب بقوله قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل والفئة الأخرى فئة منحرفة فئة منحرفة تشنشن حول الفئة الأولى فتدعوا بسبب ذلك إلى وسطية ابتدعوها ما كتبها الله عليهم بل هي متطرفة أيضا عن الحق لأنها ترى الوسطية في التخلي عن الثوابت الشرعية والتشكيك في مسلمات الدين والدعوة إلى تهميش الأسس والركائز التي قامت عليها أمم الإسلام ودول الإسلام ردحا من الزمن ليجهز عليها إبان ممارسات شادة من الفئة الأولى ليست هي من أصول الإصلاح ولا هي من بابته وإنما علق عليها الهادمون المعاول ليشوشوا بها على بني الملة ويهوشوا ولتكون للحاسدين تكئه للقضاء على البقيه الباقيه من صور التدين الذي لا تحيا المجتمعات الا به ومن ثم تقع هذه الفئه فيما عاب الله به اليهود بقوله افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ولذا عباد الله فإن أي هبوب لرياح التغيير التي تتلو الزوابع والمدلهمات ينبغي أن يكون مبعثها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في حجة الوداع وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي إن اعتصمتم به كتاب الله رواه ابو داود وابن ماجه انه بمثل هذا انه بمثل هذا علمنا القران وبهذا يشهد كل من كان له قلب او ألقى السمع وهو شهيد من خلال عرض هذا القران في هذا الشهر المبارك افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ان القران هو الحياه ان القران هو الحياه وهو النجاة في زمن ابلتت فيه النظم ووهنت فيه العولمه الحره المزعومه في السياسه تاره وفي العلوم الدنيويه اخرى وثالثه في القهر والجبروت ورابعه في الغزو الاخلاقي والثقافي المترجم عبر وسائل تتلقفها اقطر المسلمين يمنه ويسره الا من رحم الله ويا ليت شعري ويا ليت شعري هل تدرك افئده الكثيرين قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في ليلة من الليالي يا عائشة ذريني اتعبد لربي قالت قلت والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك قالت فقام فتطهر ثم قام يصلي فقرأ القرآن ثم بكى حتى رأيت دموعه قد بلغت حقويه ثم جلس فحمد الله وأثنى عليه ثم بكى حتى رأيت دموعه قد بلغت حجره ثم اتكأ على جنبه الأيمن ووضع يده تحت خده ثم بكى حتى رأيت دموعه قد بلغت الأرض فدخل عليه بلال فاذنه بصلاة الفجر وقال ما يبكيك قال لقد نزلت علي الليلة لقد نزلت علي الليلة آيات آيات ويل لمن يقرأها ولم يتفكر فيها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 إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبراض رواه ابن حبان بسند جيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب هممنا وغمهمنا برحمتك يا أرحم الراحمين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 أن عشركم هذه عناقد تناقصت وخرج عقد لم يبقى منها إلا قليل فمن كان منكم محسنا فيه فعليه بالإكمال ومن كان مقصرا فليختمها بالإنابة والاستغفار فهنيئا لمن تفكر في ذنوبه فبكى وأسف على ما كان منه فرفع أكف الضراعه إلى ربه وشكى ألا فاتق الله أيها المسلم ألا فاتق الله أيها المسلم فيما بقي وأقبل على ربك اقبال التائب الآية وانظر كيف سار المتقون في هذا الشهر ورجعت ووصلوا إلى المقصد وانقطعت واجاب الداعي لكنك قد امتنعت لقد تفكروا في تفريطهم لقد تفكروا في تفريطهم فأنوا وتلحفوا إلى رحمة الباري فحنوا ألا ترى أيها المسلم ألا ترى أيها المسلم أن منزلة شهر رمضان مع بقية الشهور كمنزلة يوسف عليه السلام مع إخوانه الأحد عشر وأن يعقوب عليه السلام لم يرتد بطره بشيء من ثيابهم وارتد بقميص يوسف عليه السلام بصيرا فكذلك المذنب إذا شم روائح رمضان وجلس فيه مع الذاكرين وقرأ القرآن فإنه يرتد إليه طلبه وتحيا فيه نفسه المطمئنة ويا لله ويا لله ما أسعد من وفقه الله لقيام ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر فهل لك أيها المسلم فهل لك أيها المسلم فهل لك أيها المسلم أن توافق هذه الليلة إن كانت فيما بقي لتحظى بتواب عبادة تعادل ثلاثة وثمانين عاما ألا إن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم درجات المنبر فلما رقي عتبة قال آمين ثم رقي عتبة أخرى فقال آمين ثم رقي عتبة ثالثة فقال آمين ثم قال أتاني جبريل فقال يا محمد من أدركه رمضان من أدركه رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قلت آمين الحديث رواه ابن حبان وغيره ثم اعلموا ايها المسلمون ان الله قد فرض عليكم صدقة الفطر على الحر والعبد والذكر والانثى والصغير والكبير صاعا من بر او اقط او تمر او زبيب او شعير او مما يقتاته اهل البلد والصاع النبوي يساوي بالوزن المتعارف اثنين من الكيلو ومئتين غراما بالاحتيار وجوبها يبدأ من ليلة العيد والمستحب من صبح العيد قبل الصلاة ولا بأس في إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين كما يسن التكبير ليلة العيد إلى الصلاة واستحباب أكل ثلاث رطبات قبل أداء صلاة العيد اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون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 وعن سائر صحابه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأولل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمن مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المقروبين وقضي الدين عن المدينين وسلم المسافرين والمعتمرين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 برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين